مولاي صل وسلم دائما ابدا وعلى حبيبيك اكاير الخلق كلهم <مولا> سفيه الفرس أنه قد انذروا بحلو للبوس والنقم وما إيوان كسر وهو مصدعون كشم اصحابك من هزمون من الشياطين يقضون إثر مهزومين كأنهم هربان ابطال أبراهيم